تلاَ وَقَسَمَ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ عَظِيمٌ وَاِنَّ الْمُطَهَّرُونَ لَا يَمَسُّهُمْ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنَزُّلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ التجلونَ رسْقَلكُ أنكم تكَذبون فَلَ إذَا بَلَواتِحُقُون فَلَ إذاَا فَالْفَلْقُ وَالْقَمَرُ حين تُمْحِينا إِذًا تَرَوْنَ وَنَحْنُ أَقْطَرُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْطَرُ إِلَيْهِمْ وَلَكِنْ لَا تُنْصِرُونَ تُلْقَى الْقُرُونُ وَأَن تُحْيِيَنَّ إِذَا تَبَرَّنَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان, وريحان, وريحان وجمة نعيم وأما إن كان من أصحاب لك فسلام لك من اصحاب اليمين واما انك فكلام من المكذبين الله علي فنذل من حمي لHUM MIN HAMIM WATASNIATU JAHIM INNHA GALAHU WA HAQQL YAQIM INNHA GALAM WA HAQQL YAQIM FASABBIH BISMI RABBIKA